قال لا مالك رحمه الله عليه باب كفارث من أفطر في في رمضان هنا جاء مطلق باب كفارث من أفطر في رمضان ولم يبين مالك رحمه الله عليه في هذا الباب هل من أفطر بجماع أم من أفطر بأكل وشرب وجماع وغل ذلك الكفارة خاصة بالجماع عند جمهور العلماء أم من أفطر متعمدا بسبب الأكل أو الشرب او الاستمناء او غير ذلك فهذا عليه القضاء مع التوبة ولا كفارة عليه انما الكفارة خاصة في جماع الرجل زوجته والمراد بالجماع هو الاج الذكر في الفرج لو أن إنسانا أن جامع زوجته لكن لم يلج الذكر في الفرج وأنزل هذا لا كفرت عليه إنما أفسد صومه لأن المراد بالجماع هو إيلاج الذكر في الفرج ذكر مالك قال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الحمال بن عوف عن ابن ريرا أن رجل أفضر في رمضان لم يبين هذا الحديث رواه عن الزهري أكثر من أربعين راوي ذكر ذلك العيني في شرح البخاري أن رجل قال يا رسول الله وقعت على مرأتي وأنا صائم في بعض الروايات في رمضان وفي رواية في نهاية رمضان فبين ما أطلق في رواية مالك فأما رسول الله أن يكفر باتغربة أو صيام قوله أو التخييرية هذه شاذة نص على, على ذلك طائفة من الحفاظ نص على أنها شاذة والصحيح احتقر قبة قال لا أ... لا, لا أجد ذلك أو لا أجد ما احتقر به قبة قال فصم الفاء تفيد التراخي مع الترتيب هذا هو الصحيح في الروايات قال أوصوم شهرين متتابعين أوأطعم ستين مسكينا مذهب مالك الكفارة على التخير أي مخير إن شاء أطعم ستين مسكين وإن شاء صام شهرين متتابعين ووإن شاء على التغرقبة على التخير ولد عليه جمهور العلماء أنها على الترتيب وفي قول شاذ لبعض السلف أنه لا كفارة عليه إنما عليه القضاء وهذا قول الشاد لا يوخذ به أبدا القول نوعان القول نوعان قول صحيح وهو ما وافق الدليل هذا يسمى القول الصحيح والثاني قول ضعيف وهو القول المرجوح والقول المرجوح نوعان الغول الضعيف نوعان ضعيف مدرك ضعيف مدرك ضعيف مدرك وهو الذي يخالف الأدلة كما يقول الرباع حلال هذا قول المحرم ويحرم الأخذ به والثاني ضعيف نسبي ضعيف نسبي وهو أن يأتي إمام من الأمة ويخالف الدليل إما لأن الدليل لم يبلغه ما وصل الدليل أو أنه يرى الدليل هذا لا يصح أو أنه يتأول الدليل أشاهد أنه يخالف الدليل الصحيح الثابت هسمى ضعيف النسبي هذا رخص أهل العلم أن يقول بهذا القول العالم فقط وقالوا ولا يقلد به ولا يقلد لأن العبرة بد بالدليل هنا قالوا بالتخدير هذا ضعيف النسبي ليس بصحيح. الروايات جاءت على الترتيب هذا الحديث قلنا رواه أكثر من البيعين راوي عن الزهري لم يرويه هكذا على التخيير إلا مالك وبن جريج رواية بن جريج عند ابن برخزيمة وكل الأم الحفاظ رواه على الترتيب فتكون هذه الرواية شادة اتفت إليها والقول بالترتيب بالتخير قول ضعيف أنه مبني على على دليل ضعيف قال أجد فأتي رسول الله سلم بعرق العرق هو المكتل فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أحد أحوج إليه مني فضحك رسول الله حتى بدت أن يابه وضحك تعجبا جاء هذا الرجل يبكي يقول أهلكت ثم رجع ولا شيء عليه وعطي فمرا النبيع سلم أهلك غالب أحواله التبسم والتبسم هو الضحك بدون صوت روى الترمذي في في الشمائل أن عن عائشة قالت كان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم فقط والضحك هو المصحوب بصوت خفيف، بصوت خفيف، فكان غالب أحواله يتبسم وربما وحك. أما قهقهها وهي الصوت العالي أو مداومة الضحك فهذا لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا السلف الصالح طبعاً عليهم. قال حتى رأتنيابة الأنياب هي الأسنان بعد الرضاعيات فقال كله قال وعن عطاء الخرساني عطاء ثقة على الصحيح وعف البخاري بسبب هذا الحديث عن سعيد بن مسيب أنه قال جاء رابي رابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا مرسل والمرسل من واع الحديث الضعيف يضرب نحرا وينتب شعره قال الصيويط هذا ليس فيه اعتراض على أمر الله ولكن فيه لوم لأنه وقع في معيبة من المعائب. لأنه أقع في معيبة من المعائب يقول هلك الأبعد فقال له رفع سلم وماذا قال أصفت أهلي قلنا هذا من الكناية لم يقل جامعت براتي وأنا صائم في رمضان في في نهال رمضان فقاله رسول الله عنه هل تستطيع أن تعتقر رقبه فقال لا. هنا الرغبة جاءت مطلقة والمراد مؤمنة. بل بل قال أهل العلم كل عتق خاص بالإيمان كل عتق. لغة تعالى فتحلو رغبة مؤمنة بقول أن نبع سلم اعتقها فإنها مؤمنة فذهب جمهور وأهل العلم أن العتق خاص بالإيمان إلا الأحناس فإنهم أطلقوا وأيضا قالوا العتق يكون للعبد الصحيح القادر على العمل ذكره ابن قدامة في الكافي اما لو كان مريضا لا يستطيع الحركة فقالوا مثل هذا لا يعتق انما يعتق القوي قال هل تستطيع ان تهدي بدنه قال ابن عبد البر هذه شاذة ليست بصحيحة كل الروايات ليست فيها عن تهدي بدنا فهذا من أخطاء عطاء الخراساني قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متهب فقال لا قال اجلس فأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرق أو بعرق تمر فقال أخذ هذا فتصدق به فقال ما أحوج مني ما أحوج مني في رواية والذي بعث بعثك بالحق قسم ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي كان في البخاري مسلم قوله والذي بعثك بالحق هذا قسم فيه بيان أن بحثة النبع السلم حق أنه مبعوث بالحق، وفي بيان أنه مبعوث من ربه والذي بعثك بالحق، وفي بيان جواز القسم بصفات الله، وأجمع أهل أهل, أهل العلم أنه لا يصح القسم إلا باسم الله وصفاته فقط، وفي بيان جواز الحلف من غير أن يطلب منك. وفي بيان جواز لكل الحالة لولي الأمر وفي بيان جواز أن يقسم الرجل على شيء يعتقد صدق نفسه هذا رجل ما بحث في كل المدينة هل هناك أقوى منه أو لا لكن أقسم باب إيش غلبت الضن غلب بعض على ظنه أنه ليس هناك أهل بيت أفطر من بيته قول ما بين لابتيها أي لابتي المدينة واللابة هي الحجارة السوداء فيه بيان أن هذا الرجل من أهل المدينة ليس عراضي كما جاء في هذه الرواية فيه بيان أن حدود المدينة بين إيش اللابتين كما قال أنبي سلم المدينة حرم من عير إلى ثور فقال ما أحد أحوج مني فقال علي عليه السلام كله فريش أطعم وأهلك في بيان جواز إعطاء الكفارة للأهل إذا كان لا يفطيع الانفاق قال وصم يوما مكان ما أصرت جاء في رواية أبي داود وصم يوما مكان هذه الزيادة تنازع الحفاظ في صحتها قالوا لعل أنه لاك وهم فيها أولا لأنها جاءت من رواية الزهري عن أبي سلامة بن عبد الرحمن والحديث المعروف أنه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن لكن قالوا لعل الزهري سمع هذا الحديث من طريقين والزهري حافظة من الحفاظ وهذه الزيادة وصم يوماً مكانة قال بها جمع من أهل العلم أنه يصوم شهرين هذه كفارة ويصوم يوم مكان اليوم الذي أفسده فالكف... فصيام الكفارة لا يسقط صيام اليوم الذي فسد بل لا بد إشت أنصام. قال فص يوم المكانة في رواة أبي داود، واستغفر الله، واستغفر الله. في بيان أن هذا ذنب لا بد له من توبة من استغفار. وفي بيان أن الكفارات من كفر كفارة ولم يتب لا ينفعه ذلك. لابد إيش من التوبة من الذنب؟ قال مالك قال أعطاه فسألت سعيد كم في ذلك العرق أو العرق من التمر؟ أي كم مقداره فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين. الكسافا لستين صاع يعطى كل فقير نصف صاع كل مسكين نصف صاع. قال مالك سمعت أهل العلم يعني أهل المدينة إذا قال سمعت أهل, أهل, أهل العلم أو الأمر عندنا فراد من أهل المدينة يقولون ليس على من أفطر يوما من قبار رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول سلم في من أصاب أهله نهارا وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت لي أي أرجح قال هذا حب إلي أي راجع عندي هنا ما يقول لو أن إنسانا مريض في رمضان وأفطر يوم أو يومين أو أفطر من ذلك ثم قضى ما عليه إما في شوال أو في ذو القعدة أو في ذو او محرم اي في اي شهر واثناء الصيام صيام القضاء جاء مع زوجته نهارا يقول هذا لا كفارة عليه لان الكفارة خاصة في نهار رمضان وسبب الخصوصية هي حرمة رمضان حرمة رمضان اما من جامع في القضاء فهذا فسد صومه ويعيد الصيام ولا كفارة عليه نعم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجامة الصائم قال حدثني يحيى عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن نبي وقاس وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروى نبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. قال وَمَا رَأَيْتُهْ تَجَمَ قَدْ وهو صائم قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يذعف ولولا ذلك لم تكره ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن احتجم وسلم من ان حتى يمسي فلا ارى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم نعم قال بابو ما جاء في, في الحجامة الصائم اي ما حكم الحجامة الصائم ذكرنا في الامس ان الدماء نوعان دم قليل دم قليل في دم الظرس خلع الضرس أو دم الجرح القديم أو دم الرعاف أو دم التحليل فهذا لا يفسد الصيام لا يفسد الصيام والثاني دم كثير هو الغزير المندفع إما دم الحجامة أو التبرع بالدم أو غير ذلك من الدماء الكثيرة إذا فحشت هذه تلازع فيها أهل العلم هل تفطر الصائم أم لا على قولين مشهورين ذهب جمع من من من أهل العلم إلى أنها تفطر واستدلوا بحديث أفطر الصا أفطر الحاجم أو المحجوم وذهب جمع من العلماء هو مذهب مالك وابي حنيفة وغيرهما ومذهب طائفة من المحدثين أن أن الحج أن الحجامة أو الدم الكثير لا يفسد الصيام لا يفسد الصيام وأستدلوا بحديث كثيرة في هذا الباب احتاجوا أن يسلم وهو صائم وقال لناس أن الحجامة كريت في أول أمر أن جعفر احتجم ثم مع ذلك رخص أنع فذهب الشافعي وبن حزم والحازمي وبن شاهين وغيرهم إلى أن النهي من سوخ النهي من سوخ وهذا هو الصحيح قال نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم في أول أمر ثم مع ذلك احتاط فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفضل يعني حتى الليل هذا هو هو الأفضل وهو قول علي بن عبي طالب وأنه رضاه أنه قال أحب لي أن يحرد مصاعم ليلا حب ولي لكي يخرج من الخلاف والقاعدة المعروفة التي ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب هذه قاعدة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر قال مالك عن ابن الشهاب أن سعد بن ابن وقاس وبن عمر كان يحتجمان وهم صائمان وذكر ذلك أيضا عن عدوة وذكر مالك أن هذا هو مذهبه ما لم يكون فيه تضعيف للصائم فإذا كانت الحجامة تضعف الصائم نهارا فيرى مالك ألا يفعلها أما كانت لا تضعفه فيرى مالك ألا حرج في ذلك قلنا هذا هو مذهب أبي حنيفة قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة لا بأس بالحجام للصائم وهذا قول أبي حنيفة نعم Al al Babu Siam Iaum Ashura Alahdhdzni Yahiya An Malik An Hisham Ibn Uroa An Abihi An Aishah Zouj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anha Katakan, "Kan Iaum Ashura Iauman Tasumuh Quraish Fil Jahiliyyah, Wakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yasumuh Fil Jahiliyyah, Falam Qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al Madinah." صامه وأمر بسيامه فلما فرد رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليسم ومن شاء فليفتر قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا قال باب السيام يوم عاشوراء عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم والعرب كانت تقول عشرة وعاشر وعاشوراء تسعة وتسع وتاسوعاء هذا كان في لغة العرب ويوم عشر سنة صيام يوم عشر سنة وهو يوم كان العرب الصمونة في الجهلية فلما هاجر النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة رأى اليهود يصمونة فقالوا ما هذا قالوا يا محمد هذا يوم صالح نجى الله به موسى وقومه من فرعون فنحن نصوم شكرا لله فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه في السنة الأولى من الهجرة وكان أول صوم واجب على المسلمين كان واجبا في أول أمر فلما فرضا صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صيام عاشراء وأصبح مستحبا انشاء صام شاء لم يصم وبين علي سوسام أن صيام يوم عاشراء يكفر السنة الماضية سؤاله عن صيام اليوم عشر فقال احسبه على الله ان يكفر السنة الماضية هذا لا شك انه فضل عظيم قال ابن عباس قال الصحابة يا رسول الله نحن امرنا بمخالفة اليهود وهم يصومون فقال لان عشت الى قادم لأصومن التاسع وهو مسلم روى الطحاوي في معاني الأثار أهل من عباس قال صوم التاسعة والعاشر صوم التاسعة والعاشر سنده صحيح لذلك استحب أهل العلم في عشراء أن يصام التاسعة والعاشر أما رواية الإمام أحمد صوم يوما قبله ويوما بعده فهذه الوقت ضعيفة سوموا يوما قبله ويوما بعده إنما الثابت أن يصام يوما قبله وإن أفرده بالصيام فلا حرج في ذلك نعم ثم ذكر الحديث فيه حديث عا عائشة كان يوم عاشوراء يوم أن تصوم القرش في الجاهلية وكان الرسول صلى وسلم يصوم في الجاهلية فلما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة صام وامر الصيامه فلما فرض رمضان يعني في السنة الثانية ترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه أصبح على التخير أصبح على التخير ثم ذكر حديث حميد أن سمع معاوية ابن أبي السفيان رضى عنه وعن نبيه يقول يوم عاشوراء عام عام حج وهو على المنبر يعني كان يخطب الناس يا أهل المدينة أين علماءكم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم ولم يكتب الله عليكم صيامه هذا أنه نافلة وأنا صائم فمن شاء صائم فليصم ومن شاء فليفطر ثم ذكر أن عمر أرسل الحالة بن هشام غدا يوم عشراء فصام, فصام وأمر أهله أن يصوموا ابتقاء الفضل والأجر العظيم نعم Kala rahmahullah, babu siyami yawm al-fitr wal-adha wa'ad-dahar Kala haddathani Yahya an Malik an Muhammad ibn Yahya ibn Habban Anil A'raj an Abi Hurairah An Rasulullah s.a.w. naha an siyami yawmain Yawm al-fitr wa yawm al-adha Kala wa haddathani an Malik anna usami'a ahl al-ilmi yaqulun La ba'sa bisyami إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منا ويوم الأضحى ويوم الفطر في مبلغنا قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك قال باب الصيام يوم الفطر أي اليوم الأول من شوال واحد شوال هذا هو يوم الفطر أما ثاني شوال فهذا ليس من العيد العيد أو اليوم والأضحاء يعني العاشر من إيش من ذو الحجة ويليه أيام التشريق الثلاثة والدهر يعني العام كله أما صيام الفطر والأضحاء فهذا محرم ومن صامه فشد صيامه ولا يصلح منه الصيام وأما الدهر قيل صيامه محرم وقيل مكروه ومالك أباحه قال لا حرج لأن مالك لم يبدقه الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر نهى النبي عليه عن صيام الدهر يعني العام معنى أنه لا يفطر أبدا هذا غير محرم وغير مكروه مالك رحمة الله عليه لم يبلغ الحديث وقوله بالإباحة قول ضعيف كما مر معنا أو ضعيف النسبي. قال عن مالك عن محمد بن يحيى عن الأعرج عن أبو رجرا أن الرسول الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى لأنهما عيدان للمسلمين والأصل في النهي للتحريم والتحريم. يقتضي الفساد وهو مذهب أحمد وغيره من أهل العلم. قال حدث مالك أنه سمع أهل العلم يعني أهل المدينة يقولون لا بأس بالصيام الدهر أهل أهل المدينة لم يبلغهم هذا الحديث وكان في ذاك الزمان لم تجمع الأحاديث أي أخوة لأن أول يعني من جمع في الأحاديث قيل مالك إذا أخطر الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس أنا أنا صوم العام كله إلا أنه يفطر يوم العيد وإيام التشريع قال مالك وهذا أو ذلك أحب ما سمعت يعني هذا إيش الراجح عنده فقلنا هذا القول ليس بصحيح ولم يبلغ مالك رحمة الله عليه أنهي في ذلك نعم قال باب النهي عن الوصال في السيام قال حدثني يا حياء عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nahaan al wissal. Fakalu ya Rasulullah, fa inna kat wassal. Fakala inni las tu kahiyatikum, inni utamu wa usqa. Fakala wahdahzani an Malik, an Abi Zinat, an Al A'raj, an Nabi Huraira, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal iya kum wal wissal, iya kum wal wissal. Fakalu fa inna ya Rasulullah. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني نعم الوصال هو عدم الفطر في رمضان يواصل الليل والنهار النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل وكان الصحابة عليهم أحرص الناس على الخير فقالوا يا رسول الله نريد الوصال فرهاهم عن ذلك فقالوا لكنك لك تواصل يعني لو كان محرما لما وصلت فقال لهم على السلام إني لست كحياتكم إني أطعم وأشقى وفي الثواية الثانية إني أبيت يطعم ربي واسقيني وهذا على ظاهره هل هو أطعام حقيقي أم معنوي يقول على ظاهره الله أعلم لكن رخص عليسة السلام لمن أراد أن يواصل إلى السحر والسحر آخر الليل قال من أراد أن أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. لكن أن أن الناس الآن ما عندهم الهمة الأولية عند السلف الآن ما نسمع الأذان أفضل مباشرة. كان السلف عندهم حب الخير وعندهم فالشاهد ان انع سلم رخص لما اراد ان يواصل الى السحر لا كان افضل المسلم ان يفطر اذا غربت الشمس نعم قال باب سيام الذي يقتل خطأا او يتظاهر قال حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه سيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه سيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على السيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من سيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها السيام في قتل نفس خطأ إذا حاضت بين ظهري سيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك الكفار المقلضة جاءت في ثلاثة موابع في من جامع زوجته في نهار رمضان وهو يجب عليه الصيام يجب عليه الصيام اما كان لا يجب عليه الصيام كان يكون مسافر مسافر لا يجب عليه الصيام لو ان مسافرا جامع زوجته في السفر في نهار رمضان لا شيء عليه كيف؟ او اذا قدم من سفره وجد الزوجة قد طهرت اختسلت وجامحها لا شيء عليه تقول من جامع اهله في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام هذا قيد او يقتل مسلم خطأ والقتل الخطأ هو عدم قصد ليس فيه قصد اما ان نرمي شيئا ويسقط على مسلم ويموت لم يقصد أما العمد لا فيه القصد غاصد القتل أما الخطأ غير قاصد وفيه شبه الخطأ هو أن يقصد لكن بآلة لا تقتل غالبا إذن القتل ثلاث أنواع قتل العمد هذا النوع الأول قتل عمد هو أن يتعمد القتل يتعمد القتل بآلة تقتل غالبا بآلة تقتل غالبا كالسكين أو السيف أو المسدس أو الحجر الكبير يضرب الرأس هذا كله يقتل غالبا تعمد القتل ليس فيه كفارة ليس فيه كفارة إنما فيه الحد إما أن يقتل وإما أن يرضى أهل المقتول بالدية وإما أن يصطلح على أكثر من الديه الشرعية وإما أن يصطلح على أكثر من الديه الشرعية فهم بالخيار والثاني شبه العمد ليس ليس عمدا لكن شبه العمد سمه مالك شبه العمد وهو أنا كن قاصد لكن بإاله لا تقتل كان يرميه بهذه المنادير سبحان الله ويموت فوتعمد الرمي تعمد لكنه مات فسمه إيش شد العمد هذا ليس فيه قود ليس فيه قود معنى أنه لا يقتل لا لا يقال القاتل يقتل لا القاتل يقتل ليش في العمد فقط أما شبه العمد ليس فيه قوت إنما عليه الكفارة المقلضة وديه يدفع الديه لها الميت والثاني الخطأ وهو المرات هنا نقل مالك الخطأ هو أن يقتله من قبل تعمد إما حادث في السيارات أو جاء في الطريق وعرض له شخص يمشي أو شخص على دراجته ومات فهذا يسمى خطأ فيه الكفارة المقلضة وهي عتق رقبه فإلا ما يجد صام شهرين متتابعين فإلا ما يستطع الصيام سقطت عنه ما فيه اطعام ليس فيه اطعام أما عدت رقبة فإلا ما يجد صام شهرين متتابعين وفيه الظهار الظهار هو أن يقول رجل لزوجته أنتي عليك ظهر أمي أنتي علي إيش كظهر أمي بمعنى أن جماعي لك محرم كجماع لأمي هذا معناه أنتي عليك كظهر أمي أي أن جماعك علي محرم كجماع لأمي. كان في جاهلية طلاق إذا قال الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي كان طلاقا فلما جاء الإسلام لم يعده طلاق أوش ابن الصامت لعله هو ظاهر من زوجته خوله وكان شيخا كبيرا وأراد إيش أن يأتيها فدفعته فقال تتفعينني أنت عليك ظهر أمك فذهبت مسكينة حزينة إلى رسول الله وتكلمت بكلام قالت يا رسول الله ان زوجي وعندي منه من الاولاد ما عندي وعنده اصبرت ايش تجادل اي تبين قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها او تشتكي الله فاصبحت تبين له حالها فانزل الله ايه الصبر ايه الصبر صوت المجادله وبين ان فيه الكفاره يعتق رقبه فإن لم يعتق رقبه من قبل أي تماسه، أيش يعني ما يجامع زوجته حتى يعتق رقبه من جامع زوجته في نهار رمضان له أن يجامعها بعد رمضان ولو لم يكفر لا حرج في ذلك وله أن يجامع حليلا ويصوم نهارا لا حرج في ذلك من قتل مؤمن خطأا وعليه كفارا له أن يجامع زوجته ولو قبل أن يكفر إلا الظهار من قبل أن يتمع الساعة عليه دائما قلت عن زوجتك أنت عليها كظهر أمي ابحث عن عن الكفارة ولا تجامع هذه المراحل حتى تكفر إن لم يجد العتق نقول إيش صوم شهرين المتتابعين من قبل أن يتماسح ما تجامعها أبدا ها الشهرين المتتابعين تقريضا عليك فهذا إخوان إيش يا. فإن لم لم يستطيع في أطعم ستين مسكينا. قالوا إذا نزل إلى الطعام له أن يجامع. انظروا. المظاهر إذا إذا كان يستطيع أن يحترقبه ما يجامع زوجته حتى يشيع تق الرقبة. إذا لا يوجد رقاب لكن يستطيع الصيام شاب مثلكم. هذا ينتظر شهرين متتابعين يصوم حتى بعد الشهرين له ويش أن يجامع زوجته إن كان ما يستطيع كشيخ كبير مثلا أو به مرض إلا هذا يطعم ستين مسكين يقولون يجوز أن يجامع زوجته قبل قبل الإطعام لماذا؟ لأن الله قال في طعام ستين مسكينة لم يقل من قبل أي تماثة فتحي رقبة من قبل أي تماثة صيام شهرين متتابعين من قبل أي تماثة أما الطعام فلم يقل إيش من قبل أي تماثة والله أعلم ثم بين أن من عليه الصيام شهرين متتابعين أنه لا يفطر ولو أفطر أعاد من جديد عاد إيش من جديد لكن إن أصابه عذر إما أن يمرض فهذا متى ما ما برأ أكمل أو سافر هذا متى ما رجع أكمل أو امرأة في غتل خطأ أصابها حيض مثلا نقول متى ما طهرت اختسرت ايش وأكملت هذا معنى قول الإمام مالك نعم قال باب ما يفعل المريض في سيامه قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصبه المرض الذي يشق عليه السيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك من فان له ان يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاه وبلغ من وما الله اعلم بعذر ذلك من العذر ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فاذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر وقد ارخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من آخر فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض فهذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه قال باب ما يفعل المريض في الصيام أو في صيامه المرض ثلاث أنواع <تصفيق> الأول مرض لا يرجى برؤه مرض لا يرجى برؤه هذه المرض الدام كالسرطان لا يرجى برؤه كالفشل الكلوي وغير ذلك من الأمراض التي ليس لها برء فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين النوع الثاني مرض يرجى برءه مرض يرجى برءه سان أصابه مرض من من أمراض وألزمه الفراش لا يفطيع الحركة إما عمل عملية أو غير ذلك من من الأمراض، فهذا يفطر ويقضي تحسنت حالته، فإذا استمر معه المرض حتى مات لا شيء عليه، استمر مع معه المرض حتى مات، فهذا لا يقضى عنه الأيام. لا يقضى عنه الأيام تربوا يا أخوان المريض, المريض الذي يرجى برؤه إنسان عمل عملية مثلا عملية قلب نقول أفضر متى ما شابك الله سبحانه وتعالى صم ما عليك من الأيام لو أنه عمل العملية وما استطاع شهر أو شهرين حتى مات هذا لا يصام عنه لا لا يقال من مات وعلي الصيام صام عنه عن وليه لا لا إش من هذا إنما إذا تحسنت حالته وكان بإستطاعة الصيام ولم يصم تفريطا فهذا إذا مات صامع عنه وليه أعطو كيف النوع الثالث من المرض المرض البسيط المرض البسيط إما جرح في أصبح أو جرح أو صداع خفيف أصابه صداع خفيف ما يذكر هذا ما يسمى مرضا عند جماهيري أهل الأهل العلم ولا يستلزم الفطر لأنه بسيط ما يسمى مرض إلا بالحزم الظاهري يقول لو أن أفره كسر كسر له أن يفطر لأنه يسمى مرض لا شك أنه من أعجب الأغوال قال بابو ما يفعل المريض في صيامه ذكر مالك الأمر الذي قال سمعت عليه أهل العلم في المدينة أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشط عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ ذلك من فإن له أن أن يفطر. يقول كذلك المريض المريض إذا كان لا يستطيع القيام في الصلاة لا يستطيع القيام يصلي جالسا متربعا كما قالت عائشه رضي الله عنها رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا متربعا وينصلي على على كرسي فلا حرج في ذلك قال وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر نعم السفر مرده للعرف مرده للعرف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يرد في الأدلة تحديد السفر بمسافة أبدا لم يرد بالأدلة الشرعية من الكتاب وسنة وتحديد السفر بمسافة إنما السفر مرده يسئل إلى عرف الناس إلى عرف الناس كل ما سماها الناس سفر فهو سفر الآن هنا في جاوا عندكم إلى جاكرتا سفر أم لا؟ سفر هذا يكون ما سفر من جاوا إلى بانتول سفر أم لا؟ ها؟ هل تسمونه سفر؟ سفرا؟ لا سافر، إذن هذا ليس بالسافر. الشاهد أنه مرده إلى عرف الناس. الناس عن إيش؟ أهل البلد. المسافر قال: فما كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخرى؟ يقضي متى ما سيصل له ذلك؟ نعم شيخ. قال: باب النذر في السيام والسيام عن الميت. قال حدثني يحيى عن مالك. أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل أن أنه سئل عن رجل نظر سيام شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقب يعتقها أو سيام أو صدقة أو بدنة Fa'ausa bi'an yuaffa thalika'an min malih Fa'inna sadaqata wal badana fi thuluthi Wahua yubda'ala ma siwahu minal wasaya illa ma kana mitlah Wa thalika anahu laysa alwajib alaihi minal nudhur waghairiha Kehayati maa yatatawa'ubihi mima laysa biwajib Wa innama yuja'alu thalika fi thuluthihi khasah dunar si malih لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاء وصار المال لورثته سما مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس له فليس ذلك له. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن ان عبد الله بن عمر كان يسأل هل يصوم أحداً أحد أو يصلي أحداً أحد فيقول لا يصوم أحداً أحد ولا يصلي أحداً أحد. نعم قال باب النذر في الصيام والصيام عن الميت لو أن إنساً نذر والنذر هو الإلزام أي إلزام المكلف نفسه شيء لم يوجبه الله عليه هذا هو النذر شرعا إلزام المكلف إذن خرج إيش؟ خرج المجنون ليس مكلف لو أن المجنون قال عليه نذر نقول لهب لا لا لا نذر عليك وخرج من الصغير لو أن صغيرا قال نذرت لله ولد ذهب ذهب النذر لا يجب عليك لازم نكون ايش مكلف يعني بالق عاقل هو الزام المكلف لله شيئا لم يوجبه الله عليه كان يقول لله علي انا البحشات انشاف الله مريضي هذا ايش نذر النذر ايش معلق علق ايش بشفاء المريض إن شاف الله سبحانه وتعالى المريض يجب عليه إيش الإفاء بالنذر لو قال لله علي صيام ثلاث أيام نقول هذا يجب عليك الإفاء بالنذر إنسان لم يفي بنذره مثلا وأراد أن يصوم الأيام البيض مذهب مالك كما ظاهر أنه لا يبدأ بالصوم الواجب ثم بعد ذلك يتنفل بما شاء الصحيح لا حرج في ذلك له أن يقدم النافلة على الفريضة لكن الأولى أن يقدم الفريضة لغن المسلم أوف الله فالله أحق بالوفاء أوف الله فالله أحق بالوفاء نعم ذكر عن السيد المسلم انه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له ان يتطوع فقال السعيد يبدأ بالنذر قبل ايش ان يتطوع هذا هو الافضل عليه قضاء من رمضان نقول اقضي ثم بعدك ثم شئت من من النوافل وهكذا قاله وهذا قول سليمان ابن يسار ثم ذكر رحمه الله ان من مات عليه عليه نذر من مات عليه سي... وعليه نذر مثلا قال لله علي بدنا ومات إن كان عنده مال يؤخذ قيمة النذر من التركه قبل ايش ان توزع التركات ثم بعد ذلك ايش توزع التركة. أما كان عليه صيام شهر مثلا وعنده تركة نقول يخرج طعام ثلاثين مسكين. شيوخان. أما كان ما عنده ما عنده تركة فقير نقول من ما عليه صيام صام عنه وليه. قيلوا وليهم إيش من يرثونه؟ لكن لو صام عنه أي شخص آخر فلا حرج في ذلك. آخر شيء ذكر كلام ابن عمر أنه كان يسأل هل يصوم أحد عن عن أحد أو صلى أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد. لعل ابن عمر ظن عليه لم يلقوا حديث النمع سلم من مات وعليه الصيام صانع عنه وليه أما لا يصلي أحد عنه أحد, أنا أحد فهذا, فهذا صحيح لا يجوز لأي أحد أن يصلي فريضة أو نافلة عن أمه أو أبيه أو أخيه أو ابنه أو غير ذلك الميت يدعى له نعم قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يزيد وقد اجتهدنا. قال مالك يريد بقوله خطب يسير القضاء فيما نرى والله فيما أعلم فيما نرى نرى يعني إيش نظن نرى بضم النون يعني نظن نشر قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة مؤنته ويسارته يقول نصم يوما ما كانه نعم قال وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر قال وحدثني عن مالك بن شهاب أن عبد الله بن عباس وابا هرير اختلف في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه قال وحدثني مالك النافع أن عبدالله بن عمر أنه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ضرعه القيء فليس عليه القضاء م. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد من المسيب يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي لا يفرق قضاء رمضان ولا وأن, يو وأن يواتر قال يحيى سمعت مالكا يقول في من فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزء عن وأحب ذلك إلي أن يتابعه قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من سيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم كان. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن سيام أيام الكفارات أم متتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيد في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تسنأ في سيامها وصلاتها قال مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر والتقذ ما أفطرت فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إليه أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. قال باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. لا ترى حديث أو أو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عليه أنه أفطر بسبب غيم. ثم ظهرت الشمس فأخبر بذلك فقال عمر أظن الله عليه الخطو يسير وقد اجتهدنا هذه الحادثة أيضا حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو خاري باب من أفطر قال باب إذا غربت الشمس وأفطر الصائم ثم ظهرت ثم ساغ حديث هشام بن عروة عن زوجة فاطمة عن أسماء رضا عنها قالت غربت الشمس على عهد النبي سلم فأفطرنا ثم ظهرت يقول أهل أهل العلم أن من أفطر ضعنا مغيب الشمس فتبين أنها لم تغب إن كان مفرطا فهذا عليه القضاء أما كان من غير تفريط فهذا لا قضاء عليه لكن قضاء أحب أخوها القضاء وأحب أحب وأحبط وأبرى للذمة هنا عمر قال اجتهدنا ناء والأمر يسير قال مالك نورا والله أعلم أي أظن الله أعلم أن قوله والخطو يسير أي أن ناء سوف نقضي ويحتمى أن الخطو يسير أي لا شيء علينا الحمد لله ولا كل فنمسن إلا إلا وسعها فالكلمة تحتمل لا كنا على فقط على حوط أنه يقضي احتياطا قال وعن نافع أن ابن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا قضاء رمضان الصحيح إن شاء أصامه متتابعاً وإن شاء أصامه إيش متفرقة ما لم يضق الوقت ما لم يضق الوقت لأن الوقت نعان إما وقت موسع العام كله لك وقت متى ما شت صم فصم هل سم إيش الوقت الموسع الذي يحتمل أداء العبادة وأداء غيرها معها لا حق والثاني الوقت المضيق أي الضيق عليه قضاء خمس أيام واليوم مثلا 26 شعبان ضاق الوقت عليه خلاص هنا يجب عليه أن يصوم ليش التتابع فالصحيح أن التتابع لا يجب في القضاء إلا إذا كان وقته الوقت مضيقا قال بعد ذلك عن ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة اختلف هل قضاء متفرقا أم متتابعا قال بعض قال متفرق وله قال إيش متتابع وقال نافع أن ابن عمر قال من استقى استقى ألف والسين والتاء الطلبية أي طلب القي وضع أصبعه في فيه وأخرج ما في بطنه من تعمد القي هذا فستصومه كما جاء في حديث أبي فريرة في السنن من استقى فعليه القضاء ومن ذرعه القي أي قلبه فلا قضاء عليه. دون إنسانا كان يعمل وضعه القي أي خرج القي من بطنه، فهذا لا, لا لا شيء عليه لا شيء عليه. أما إذا تعمد ذلك وضع أصبعه في فيه، فهذا فستصومه وعليه إيش عليه قضاء. قال ابن عمر من استقى وهو صائم فعليه قضاء ومن درعه القي أي غلبه فليس عليه القضاء أي يكمل صيامة قال وعن ابن المسيب يسأل عن قضاء رمضان قال السيد أحب لي أن لا يفرق في قضاء رمضان يعيصون يعيش متتابعا لأن الإنسان لا يعلم قد عرض له عارض قد يتكاسل أو نحو ذلك قال مالك أو سمعت يحي قال... قال يحي سمعت مالك أن يقول في من فرق قضاء رمضان فلا فليس عليه إعادة وذلك متزئ قال وحب ذلك لي أن يتابعه يقول لأن سالا عليه خمس أيام صام يوما وبعد أسبوع صام يوم وبعد شهر صام يوم يقول ذلك لا حرج فيه إذا أتميش الخمس يقول وأحب لي أن يصومه متتادة أحب لي وقال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ما كان من الصيام واجب عليه أن عليه غضاء يوما متانة مالك لا يعذر الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا وهذا إيش لعله لم يبلغه حديث النبع سلم صحيح من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه إنما أطعمه الله وسقاه إنما أطعم الله وسقاه بل قالوا كل مفطرات الصيام حتى من جامع أهله في نهار رمضان لا يعلم أن اليوم رمضان لا شيء عليه على الصحيح هو دواية لأحمد اختارها شيخ اسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع فقالوا أن كل كل مفسدات الصيام كلها من من فعل مفسدا من مفسدات الصيام من غير قصد العبرة ايش بما كسبت قلوبكم بالقصد ربنا لا تؤخذ النسل أو أو أخطأنا قال قد فعلت كما في صحة مسلم وليس عليكم جناح فيما أخطأتهم به ولكن ما تعمدت قلوبكم نعم قال بعد ذلك عن عن مالك عن حميد بن قيس المكي إنه أخبره قال كنت مع مجاهد ابن جبر وهو يطوف البيت فجاء إنسان فسأل عن صيام أيام الكفارات أم متتابعة أم لا فقال حميد نعم يقطع عن شاء يعني يصومها متفرقة قال مجاهد لا يقطعها يعصومه إيش متتابع فإنها في غراءة أبي بن كعب هذه من غراءة الشاذة غراءة شاذة فصيام ثلاث أيام متتابعات التتابع شاذة نعم ثم ذكر بعد ذلك أن المرأة قال مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة من دم عبيض عبيض عنيش يعني أحمر خالص يعني يخرج منها الدم أحمر في غير أوان حيضها يعني ليس وقت الحيض الآن قال مالك الصيحة أن هذا حيظ لماذا يا إخوان؟ لأن الحيض قد تتنقل وهو ما يسمى المتنقلة الحيض نوع وهو من أصعب أب... أبواب الفقه بابان من أصعب أبواب الفقه باب الحيض وسجود السهو من أصعب أبواب الفقه فالمرأة قد تتنقل عند عند الحيضة تأتيها سنة سنتين عشر أشهر أول, أول شهر بعدين سبحان الله تتقير آخر الشهر تأتيها أو رفو الشهر هذا سمى المتنقلة أشياء أنها متى برأت دم الحيض فهو حيض ومتى برأت الطهر فهو طهر ثم ذكرى لو أن رجل أسلم في إنهال رمضان أسلم هل يقضي باقي الأيام لو أسلم في اليوم العاشر من رمضان هل يقضي ما فاته من عشر نقول لا لا يقضي واليوم الذي أسلم فيه أيضا ما يقضيه إنما يصوم الأيام القادمة نعم قال ابو قضاء التطوع قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان عائشه وحفصه زوجي النبي صلى الله عليه وسلم اصبحتا صائمتين متطوعتين فاوهدي لهما طعام فافطرت عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه فقالت حفصه وبدرتني بالكلام وكانت بنت ابيها يا رسول الله inni asbahtu wa inni asbahtu ana wa aisa saimataini mutatawwi'atain fa uhdiya ilayna ta'am fa afturna alayhi faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ikhthiya makanahu yawman akhar qala yahya sami'tu malikan yaqul man akala aw shariba sahian aw nasiya fi siyamitatawwu' falaysa alayhi qada وليطم يومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفتره وليس على من أصابه أمر يقطع سيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستدئ حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والسيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوأ بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي رقعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صومه يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوب من الفجر ثم أتم السيام إلى الليل فعليه إتمام السيام كما قال الله وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فلو أن رجلا أهل بالحج تطوع وقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما سمعت قال باب قضاء التطوع الصحيح أن التطوع لا قضاء فيه هل قولي أهل, أهل العلم لكن المسلم إذا تلبس بعمل صالح إما صيام يوم, يوم الاثنين مثلا أوصل لناسلة أو غير ذلك فأنه لا يبطل أعماله قالت على ولا تبطل أعمالكم أي أعمالكم الصالحة إلا إذا كان يتنسل وقيمة الصفرات كبرت تكبدت إحرام وقيمة الصلاة فنقول وإذا قيمة الصلاة فلها صلاة إلا إلا إيش إلا المكتوبة فتقطع هذه النافلة وإذا حج حج تطوع او اعتمر عمره تطوع فانه لا لا تنقطع ابدا بل يكمل الحج او يكمل ايش العمره اما ما عداها مسيما وغيره فهذا كله الصحيح انه اذا افسده فلا قضاء عليه واما حديث ابن شهاب انه عايشه وحفصه افطلته فقال موسى ﷺ أقضي مكان يوما في ضعيف ملصوب ضعيف نعم. قال باب فيديت من أفطر في رمضان من علة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنا بن مالك كبير حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه. فمَنْ فَدَا فَإِنَّمَا يُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ قَالَ يُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض ما الخوف على ولدها قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على سيامه حتى جاء رمضان آخر فإنّه يطعم ما كان كل يوم مسكينا مدة من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وحدثني وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك نعم قال باب فدية من أخطر في رمضان من علة إما بسبب مرض أو بسبب تقدم السن أو نحو ذلك. قال عن مالك أنه بلغ أن أنس بن مالك كبر بكسر الباء أي تقدم به السن وكبر بضم الباء أي عظم كبر مقتل عند الله أي عظم أمرا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالقول كبر فلان يعني عظم إذا أن, أن تقول تغدى السن تقول إيش كبرة فلان فما يبلغ عندك الكبر قال أن أنس بن مالك كبرة حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي نعم كان يعد طعاما في آخر يوم من رمضان يقول الشيخ محمد في الشرح الممتع يقول الإطعام إما أن يطعم كل يوم مسكين الذي لا يستطيع إطعام مرة لا يستطيع الصيام يطعم كل يوم مسكين أو يؤخر الإطعام إلى آخر يوم رمضان أما من يدفع الكفارة من أول يوم يقول هذا لا يجزئه كمن صلى قبل الوقت أما ذا كان فقيرا لا يستطيع أن يطعم أحد فهذا تسقط عنه الطعام يسقط عنه الطعام يا أخي كما قال السعيد ابن المسيع ابن جبيرة لما سول عن عن شيخ كبير أفطر لسنه يقدم السن ولا يستطيع أن يطعم قال تسقط عنه الكفارته ولا شيء عليه نعم قال بعد ذلك مالك ولا أرى ذلك واجباً وأحب لي أن يفعله إذا كان قوياً عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدّاً بمدّ النبع سلم الإطعام نصف ساع نصف ساع وعلى مالك أنه بلغ أن ابن عمر سئل عن عن المرة الحامل إذا خافت على ولدها واشدد عليها الصيام المرة الحامل إذا خافت على حملها والمرضع إذا خافت على طفلها فإنها تفطر ومتى ما تيسر لها القضاء تقضي متى ما تيسر لها القضاء تقضي هذا هو الصحيح تقول تعالى فمن كان مريضا أو على سر في من من أيام الأخبار فقاسوا الحامل والمرضع على المريض فعدت من أيام الأخر ما تطعم فقط لا إنما عليها القضاء فقط هذا هو الصحيح لكن لو أن الإنسان عليه قضاء وأخر القضاء حتى عزه رمضان الثاني هنا الصحيح أنه ليس عليه إلا القضاء فقط هذا هو مذهب الإحناف واختار طائفة من من المحققين منهم الشيخ بن من عثيمين والشيخ الحيدان وغيرهم من العلماء لكن لو أنه أطعم مع القضاء فهذا كما قال بعض أهل, أهل العلم ويختصر على القضاء فهذا صحيح ولا شيء عليه لا يجوز لنا يخوى أن نكلف الناس أمرا لم تنص عليه الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية بينت أنه من عليه القضاء فانه يقضي متى ما يتسر ذلك في فعدته من ايام اخر اما الزامهم باطعام أو, أو, او نحن ذلك مما لم تدعوا عليه الادلة الشرعية فهذا حقيقة امر لا ينبغي نعم شيخ قال باب جامع قضاء السيام قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انا بسلام ابن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أستثئ أصومه حتى يأتي شعبان نعم من كان عليه قضاء من رمضان وراد أن يتنفل قبل قضاء نقول لك أن تتنفل لا حرج في ذلك لكن الأفضل أن يقدم القضاء القضاء على النافلة لغة أن يسلم أوفوا الله في الله وإحقوا بالوفاء كذلك لو أن إنسانا عليه قضاء ست أيام أو خمس أيام أو يوم أو أكثر من ذلك وراد أن يصوم ست من شوال هل يشبه الحديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعا منصام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام كصير من الدهر مسلم يقولون لا يشمله ذلك لأنه لم يصم رمضان إنما عليه أيام من رمضان قال الشيخ محمد رحمة الله علي ابن عثيمين من كان عليه صيام أيام من رمضان وصام شعبان وصام شوال السفل من شوال قبل القضاء قال لا يشمله الحديث لا يقال من رمضان ثم أتبع ستم الشواء لأنه إيش؟ لم يصم رمضان كاملا لكن حديث عائشة الله عليها بينت أنه لا حرج لمن أراد أن يؤخر قضاء رمضان لأنه كانت لا تغضي إلا في شعبان كم لنا الآن من الوقت ساعة ونصف نعم ما بغي شيء على الباب عالباب لأن يمكن إحنا الأخوة عندهم برنامج آخر يمكن مثله بلا منطقة أخرى في اندونيسيا فلعل بغي بابال بس عليهم تالي قاعدة نعم في بابو قال بابو سيا اليوم الذي يشك فيه قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن يصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به سيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بسيامه تطوء بأسا قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا يوم الشاك واليوم هو, هو آخر يوم من شعبان يشك فيه هل, هل قدن واحد رمضان أم غدا المتمم لشعبان أي ثلاثين شعبان هذا يسمى يوم الشك بعض السلف كان يصوم يوم الشك احتياطا وبعضهم كان لا يصومه وهو الصحيح قال عمار بن ياسر وعنه أرضاه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم فصيام يوم الشك محرم ولا يصح Al-Sahnab. Babu Jami al-Siyam. Ala babu Jami al-Siyam. Ala hadisan Yahya an Malik an Abu Nizar maula Umar ibn Abu Bidillah an Abu Salamah ibn Abdul Rahman an Aishah ta Zoujul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna hawalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqul. Hatta naqul la yuftir. ويفتر حتى نقول لا يصوم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم استقمل صيام شهر قط إلا رمضان وما في شهر أكثر صياما منه في شعبان قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرء قاتله أو شاتمه فَيَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ نِصَامٌ إن وَقَالَ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَا بِالزِّنَادِ أَنِ الْأَعْرَجِ أَنَا بِهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِنَ صَائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ إِنَّمَا يَتَرَكُ إلا صيام فهو لي وأنا أجزي به قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يقرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره ولم أسمع أحدا من أهل العلم يقره ذلك ولا ينهى عنه قال يحيى، وسمعت مالكا يقول في سيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يقرهون ذلك ويخوف ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس من وأهل الجاهلية والجفاء لو رأوا ذلك رخصة عند أهل العلم ورأواهم يعملون ذلك. وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفق ومن يقتدى به ينهى عن سيام يوم الجمعة وسيامه حسن. وقرأت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى قال عن عائشة زوج النبي صلى الله قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم حتى نقول لا, لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في في شهر أكثر صيام منهم في شعبان أي كان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في شعبان لكن على المسلم أن يكثر الصيام في شعبان فإن لم يستطع فليصم الاثنين والخميس فإن لم يستطع فليصم على البيض الشيء أنه يمغى على المسلم أن يصم في شعبان إن, إن أكثر فهذا هو الأفضل وإن لم يستطع أن يكثر ياخد من من الأعمال ما ما يطيق. قالوا عن مالك عن عن عن الزناد عن الأعرج عن بهريرة. رسول الله عليه وسلم قال الصيام جنة جنة أي وقاية لق الإنسان من الشهوات وقل ذلك فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفض. هنا هو الجماع لا يجامع مراته ولا يجهل من السف وغيره يجهل على على الناس سفيه أو قول بذيء أو يحذلك فإن مرون قاتله أو شاته فليقول إني صائم إني صائم أي ما منعني عن الرد عليك إلا أنني صائم. غيل هذا يقول أنني صائم فقط في رمضان أما النوافل فلا يقول أنني صائم لكن صح أنه, أنه عام قال بعد ذلك عن أبو الزنات عن أبو هريرة أن رسول الله عليه وسلم قال والذي لفسي بيده لخلوف فم الصائم الخلوف هي رائحة الفم التي تأتي من المعدة أطيب عند الله من ريح المسك أي أن هذه الراحة التي تأتي من المعدة راحة الصائم أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك إنما يذروا أن يتركوا شهوته وطعام وشرابه من أجل قال أهل العلم في بيان أن الصائم يترك شهوته والطعام والشراب ابرحزم والشوكاني وغيرهما يقولون ان الاستمناء لا يفطر الصائم هذا قول ضعيف جدا انه يقول يترك شهوته والشاء والاستمناء من الشهوه والذي قبل قال فلا يرفض صار في بيان ان ان, أن المسلم يترك الشهوات ويترك الطعام والشراب تغرب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان قال فالصيام لي وأنا أجزي به كل حسنة بعشرة عمثالها إلى سعمائة ضعف وعن مالك عنب هريرة قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وقلقت أضوا النار وصفدت الشياطين في المرة ده إيش المرضة الشياطين سبحان الله تكثر المصائب في سال العام إلا إلا إلا في رمضان يغل الفساد ويغل صفده إيش المرضة أما غير المرضة فإنها قد تأتي الناس سبحان الله قال مالك أنهم سمع أهل العلم يعني إيش أهل من قلنا المدينة لا يكرهون السواق للصائم في رمضان هذا هو صيق السواق يجوز للصائم في أي وقت من الأوقات أما من كره بعد الزوال فهذا لا دليل عنده كذلك الفرشاة والمعجون فرشاة الأسنان أصح أنها أنه لا حرج في استعمالها في نهاي رمضان لكن يبغي على المسلم أن يتحرز اللا يقع شيء من المعجول إيش في في جوفه؟ قال مالك في صيام أيام الست من شوال قال لم أرى أحدا من هالعلم والفقه صومها تعله لم يبلغهم الحديث العبرة يا أخوي إيش بالحديث؟ الغاعد الفقية لاجتهاد مع وجود النص هذا قاعدة ثقية الاجتهاد مع وجود النص بعضهم يسميها الاجتهاد في مورد النص أن وجد النص بطل كل اجتهاد كل شخص العبرة بالدليل قال الله قال رسوله فالنع سلم قال مصرم رمضان وأتبع ستم الشواء خلاص ما يترك لقول أحد من الناس يعتذر مع أنهم لا يبلغهم هذا الحديث قال مالك لم أسمى أحدا من هالعلم والفقه ومن يختت به ينهى عن صيام يوم, يوم الجمعة وحده هوين في البخاري مسلم فالنع سلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا تصوموا يوم قبله أو يوم بعده في الصحيحين أيضاً لا عبث يقول أحد معقول قول النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث له أنه لم يبلغه الحديث هذا والله أعلم صلى الله وسلم على سيدنا محمد الرأس الشيخ هذا سائل يقول إذا جمع الرجل أهله في نهر رمضان مرتين فهل له كفر واحدة او كفارتان اذا كان في نهار رمضان في يوم واحد جامع زوجته ثم رجع اليها مرة اخرى وجمعها ثم رجع اليها مرة ثالثة وجمعها فهذا تجزه كفارة واحدة لكن اذا جامع في اول النهار ثم ذهب وأحتقر غبا مثلا ثم رجع العصر و جاء محرر أخرى نقول عليك كفارة ثانية هكذا قال أهل الأهل العلم أم أما جامع زوجته أكثر من مرة في أيام المتفرقة في رمضان فعل كل يوم كفارة نعم وهذا سائل يقول ما حكم من جمع أهله ناسيا في نهر رمضان؟ قل لا أصح الله رجع في ذلك ولا شيء عليه. نعم. ما حكم المعتوه في صيامه؟ المجنون لا يصح منه الصيام بل لا تصح عباداته. نعم يقول أحياناً يرجع إليه عقله أحياناً. نعم أما من أصابه خرف كبر سن يذهب عقله تارة ويأتي تارة إذا ذهب عقله فإنه لا يصوم ولا يصلي ولا ولا يأمر بذلك وإذا رجع عقله فإنه يصوم أو يصلي ولا يؤمر بالقضاء نعم المؤذن هل, هل يفطر قبل أن يؤذن أو يؤذن بعد ما؟ يوالذن خلا خل... خل... الناس يفطرون وبعدين يفطرنهم. ما حكم استعمال الأدوية لمن الحيض في سياق المرأة؟ لا حرج في ذلك. ما لم يترتب عليها ضرر. نعم. في بلد ليس فيها المحاكم شرعية إذا قتل شخص خطأ بسبب حادث سيارة مثلا هل يلزم عليه الديه؟ أدية ليست متعلقة بالمحاكم الشرعية، أدية لأ لأهل المتوفى، تعطى لأهل المتوفى نعم، والكفارة، والكفارة نعم، ما تسقط عنك كفارة سواء كنت في بلد إسلامي أو في غير بلد إسلامي نعم، لأن لأن كفارة حق لله، شخص عنده مرض سكر. ولا يرجى برؤه أحيانا عنده طاقة في الصوم وأحيانا لا يطيق فهل يصوم أو يقضي أو يطعم هذا ما رده إلى الطبيب المسلم إذا قال أنك لا تستطيع الصيام أبدا فهذا لا يستطيع الصيام أما قال له أنك بسطاعتك الصيام فهذا بسطاعتك الصيام فهذا يرجع على حسب الطبيب المسلم رجل لا يصوم بدون عذر ثم جامع أهله فهل عليه كفارة؟ نعم. الذي لا يصوم بدون بدون عذر وجامع أهله نعم عليه الكفارة نعم. ما هو حد لباس الشهرة؟ مخالفة مخالفة العرف مخالفة عرف الناس باللباس. وهل يشترط فيه القصد؟ قال أن سلم قال من لبس لباس شهرة لبس الله لبس زور من قيام أو نحو ذلك لبس الشهرة سمعت الشيخ الفوزان يقول أنه المخالف للباس البلد ما لم يكن لباس البلد محرما كان يكون البلد لباسهم إسبال مثلا أو يقول لباسهم قصير مثلا لكن لك إذا كان لباس البلد الإسلامي فيبقى على المسلم أن لا يخالفهم نعم يقول لبس الغطرة عندنا مثلا في دنوس عندهم هو ونلبس غطرة عندكم فلا ينبقى حقيقة أن يخالف أن يخالف أهل أندونيسيا لكن لعل الطاقية شائعة في أندونيسيا ما لم يكن برد عليه برد ولبس قترة يتغلب هذا لا حرج في ذلك نعم الحامل أو المرضع لم يتيسر لها القضاء في السنة أنها حامل وسنة آتية ترضع نعم فهل عليه قضاء أم رضع السنة الثالثة إذا فاطمة اسم ابنها اسم تصوم نعم هذا يسأل ما المراد بسيام شعبان سيام شعبان نافلة من النوافل يصوم اكثر شعبان اكثر شعبان نعم من عليه سيام رمضان فلم يقضي حتى جاء رمضان الثاني فماذا عليه عليه الصيام فقط القضاء ليس عليه ليتم لا لا إذا كان متعمدا التأخير هذا لا شك أنه أنه يؤثم أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو قذف الأشغال ثم أتى رمضان آخر فإنه يقضي فقط نعم إذا صام الرجل يوم الاثنين فهل يلزمه صوم الخميس لا يلزمه ذلك لا ما حكمه سيام يوم السبت في ثلاث أقوال قيل أن يوم السبت يوم عادي كسائر الأيام وأما لا تصوموا يوم السبت قالوا هذا منسوخ طالق طائفة من أهل, أهل العلم رجع الشيخ بن باز والشيخ الحيدان وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه محرم هذا قالوا غل جدا من أهل العلم وذهب جمهور العلماء إلى أن أفراده مكروه إلا نصفهم يوما قبل أو يوما بعد وهذا هو الصحيح الحامض إذا لم تقضي هل يجوز لها سامو ست من شوال لا شكرناه النافل يجوز للمسلم أن يتنفل قبل أداء الفريضة يعني الصوم الواجب لكن لا يشمله قول أن عسل صام رمضان ثم ست من شوال كان كصيام الدهر نعم يقول المرأة إذا تمرت هل تسعد إلى الصفا والمروة؟ نعم لا حرج في ذلك نعم هل يجوز علينا أن نغطي أفوامنا عند تثاؤ في الصلاة؟ لا شك أن النفس قال إذا تتاعب أحدكم فليكظم ما استطاع والكظم نوعان إما في اليد وإما أن يطبق الأسنان العليا بالشفة السفلى لأن المسلم إذا تتاعب وقال ها سأخر الشيطان منه كما جاء في الحديث. نعم. الآية وآية هو... أو... هذا. وإن تطوع خير فهو خير له. مم. فهم معنى هذه الآية؟ هذه من هذه من سوقة. قيل أن الصيام أول هذه أه... الآية تبين أن رئيس رمضان في الخيار، لكن. نعم نسخت الآية التي بعدها. وو. نعم. يقول أحد يعطي الطيب على كل أحد من المصلين فهل في كل صلاوات الخمس هل هذا فعله من السلف؟ لا لا أعلم أن فيه دليل من السلف. ما لا, لا أعلم نعم. وهل يجدر الطيب؟ الطيب لا يرد كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد الطيب. والوسائد والدهن نعم إذا باشر الرجل أهله في الحج قبل الطواف قبل طواف الإفاظة بعد النفر الأول نعم هل حجه صحيح باشر وجامع على العموم إذا أن الشخص وقف بعرفة ثم تحلل التحلل الأول رمى الجمرة وحلق ولم يطف الإفاظة لا شك أنه لا يجوز له الجماع حتى يطف بالبيت أما لا رمل جمار وحل هذا التحل الأول إن جاء مع زوجته إن جاء زوجته يقولون فسد إحرامه لا حجه معنى أنه يذهب إلى الحل ويلبس الإحرام ثم يطوف بالبيت وعليه دم فدية يذبحه في مكة نعم يقول إذا حصل هذا قبل سنين قبل سنين نعم عليه الكفار حتى لو قبل السنين عليه الآن دم يذبحه في مكة. يسألنا الحا لي الحديث إذا اتصف شعبا فلا تصومه. هذا حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رواه الحاكم آه وأكثر أهل, أهل العلم على أنه منكر استنكر أحمد وغيره من المحدثين قالوا لأنهم مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الصوم شعبان كله. حديث عائشة في البخاري والمسلم. أبو قنوب سلم لا تقدم رمضان بالصوم يوم من أو يومين. لكن حديث على تقدير صحته على تقدير صحته. فالمراد أن لا يتعمد الشخص إذا انتصف شعبان يبدأش يبدأ في الصيام. يعني يتعمد. فهذا هو معنى, معنى الحديث والله نعم. المأموم هل يرفع أصوات صوته بالتقبيرات في صلاة الجنازة وصلاة العيد يرفع صوته أو يديه صوته يقول لا لا الصوت لا لكن اليدين نعم يقول أن حال الشيخ الحازمي له شروحات في بعض الكتب مثل شرح ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد. لا أعرف والله الشيخ الحازم لا أعرفه حكم لبس الحزام للإزار أو الصرويل؟ إذا كان حزامه يرتخي إزاره يرتخي وضع له له حزام لا حرف لذلك نعم. وما الفرق بين التواصل والشفاعة؟ التوسط والشفاعة كلاهما سؤال الخير للغير. ما نصيحتكم لمن تأثر بمحمد الإمام؟ نصيحتنا أن يدعو له بالهداية. ما هو أسباب قوة ضبط الرجل؟ أسباب قوة ضبط الرجل. بعض السلف يقولون يأكل الزبيب. تعرفون الزبيب؟ ها العنب المجفف. كانوا يأكلونه يقولون أنه زين زين للذاكرة والله علمنا وما هو علامة حياة القلب علامة ح حياة القلب تقوى الله نعم هل داعش من مكر أميركيان <تصفيق> الله علمنا مكر أميركيان لكنهم خوارج لكنهم خوارج نعم Assalamualaikum khairan wa